قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع أن أيدكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب في جذوع النخل. ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤفرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض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 جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تذكى